أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقا كم أهلكنا من قبرهم من قرن فلا دولات تحين مناص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 وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة هذا إلا اختلاق فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب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 والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف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 فَقَالَكَ فِي الْنِّيَّةِ وَعَزَّنِ فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ عَجَتِكَ إلَانِ عَجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ إلَى يَبْغِي لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَنْهُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَفَرَّ وَرَاكِعًا وَأَنَابَ فَوَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّهُ عِندَنَا لَذُلْفَى وَحُسْنُ مآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أور الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْبَ اذْعُرْتَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفْنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِن أحببتُ حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب أدوها علي فطفق مسحم بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس ليمان والقين على كرسيه جسدا ثم أناب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 السني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا متسلم بارد وشراب، ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّهُنَّ نا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وللأيدي وللأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْنِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ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 قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتم لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار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 فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَاشِفِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا فَلَقَتُ بِيَدِينَ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ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 قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكبلين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمون نبأه بعد حين.